فَقَدْ سَأَلُوهُ مُوسَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَ عَنْ ذَلِكَ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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلْفٌ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 كَتُيَشْنَدُونَ وَكَفَّ بِاللَّهِ شَهِيداً إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَد أَضَلُّوا ضَلَالاً بَعِيداً إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة إنّته خير لكم إنّما الله إله واحد سبحانه أي يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيله